مَا لَنَا وَمَا لَكُمْ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِنَا كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِلَّاكَ وَب فَلَعَنَكَ بَاخِعُ النَّفْسِ عَلَىٰ آثَارِ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف إِنَّ رَبَّكَ يَمْلِكُ مَكَانُهُ مِن آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَلَّى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً تَأْوَهُ وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا فَطَرَبْنَا عَلَى أَثَن يَقِيمُ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدَا ثُمَّ بَعَثْنَا قُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا بِسُوءٍ أَمَدَا نحن نقص عليك نبأه بالحق إنهم في فتنة أمنوا بربه وزيدنا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 ان لَقَد قُلنا اِذَا الشَّطَطَ هاؤُلَاءِ قَوْمٌ تَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كِذِبًا